م ا ف ر من الجميع م س ا ف ر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وفي حديث أبي هريرة الذي في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أ ح ي ا ن ا قد نرى أ ح د ا عليه أنواع من المعصية والتقصير ومع ذلك في قلبه من الحب للخير والإقبال عليه وربما أ ح ي ا ن ا من أعمال السر من صدقة في السر أو صلاة في الليل عنده أشياء نحن لا نعلم بها فلماذا نسيء به الظن بناء على مظهره؟ أ ح ي ا ن ا ربما نسمع كلمة نابية من إنسان لا تسرنا فنفسرها تفسيرات ت ج ر ن ربما إلى هجره أو غيبته أو مقاطعته وربما لم يقصد بذلك شيئا فلماذا لا نقدم حسن الظن؟ أحيانا نرى بعض الأشخاص في أماكن معينة أو في مواقف محددة فنسيئ بهم الظن مع أنهم ربما لم يأتوا لأجل أن يقعوا فيما أظنناه بهم فلماذا لا نحسن الظن؟ النبي عليه الصلاة والسلام حذر من سوء الظن وبيّن أن سوء الظن ربما جر إلى الغيبة أو إلى نميمة أو إلى حقد وضغينه وما شابه ذلك تعالوا نتكلم اليوم عن حسن الظن عن أساليبه كيف ننشره بين الناس ما هو الظن المحرم وما هو الظن الجائز وما هو الظن الواجب أن تظنه ما هي أنواع المظنون به عند الناس كل هذا بإذن الله نناقشه في مسافرون اليوم فمرحبا بكم جميعا في حلقتنا السلام عليكم السلام عليكم هل ش ي خ ناصب هل والله <تصفيق> <تصفيق> الله يحييكم <تصفيق> ضيوف ا ك ا ر ب بسم الله طبعا يا شباب من أهم الأمور التي ينبغي أن نعرفها أن الله عز وجل لما ا ن ز ل هذا الدين جعله مهيمنا على جميع الأديان السابقة كما قال ا ل سبحانه وتعالى لما ذكر القرآن قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مهيمنا عليه يعني ج ا م ع ا لكل ما فيه من الفضائل ما من خير إلا أمر الله تعالى به وما من شر إلا نهى الله, الله تعالى عنه من الأشياء ا ل م ن ت ش ر ه اليوم ما يتعلق بسوء الظن بين الناس تجد أحياناً أحدهم مثلاً ربما لو عمل وليمة ثم لم يدعوك إليها و د ع بقية ا ص د ق ا ئ ك لن يقع في نفسك أن الرجل وصل خبر أني مسافر ربما اتصل بي ووجد الجوال م ك ف ل ا ربما لا. يقع في قلبك مباشرة سوء الظن وتقول لا والله الظاهر أن الرجل لا يحبني ولا لا يرغب في بقاي ا و نحو ذلك ا ح ي ا ن ا لو تأخر ولدك ومثلا ما جاء العادة ي ا ت ي الساعة ت و ع ش بالليل فتأخر إ ل الساعة وحدة وثنتين وثلاث لا تحسن الظن ف الغالب ما تقول في نفسك ولا ربما حبس حابس ربما جلس ع ن د واحد ونسي ربما الجوال سرق منه و صط الطريق زحمة ا و نايم في مكان جلس وغلبه النوم ل مباشرة يقذف الشيطان في خلبك سوء الظن وتقول لا أكيد أن تضارب مع ا ح د أكيد الولد صار لحادث أكيد حصل كذا وكذا الظن أقسام أما الظن الواجب أن يحسن أن يكون حسنا فهو بالله سبحانه وتعالى يقول بعض الصحابة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث ليالي ق و ل لا يمتن أحدكم ا ل ا وهو يحسن الظن بربه يعني يا ربي أنا أحسن ظني بكل كريم وبتكرمني أنا يا ربي اعلم أن من صفاتك أنك رحيم وأنا محسن الظن أنك بترحمني ا ن ا يا ربي أعلم من صفاتك ا ن ك غفور وأنك تحب الرحمة والمغفرة يا ربي فأنا واثق بإذن الله أنك بترحمني وتغفر لي هذا يجعلك قريب من الرحمة لما تحسن الظن بالله لكن لما تسيء الظن ترى حتى في الناس لما تسيء الظن أنت الآن لما تأتي عند ملك وأنت عليك دين مثلا مئة ألف وتقول لا أنا جئت إليك يا أيها الملك وأنا أعلم أنك كريم م ورجل يعني محسن للناس وأنك ما شاء الله عليك يعني ا ن س ا ن غلبت الناس بأفضالك وغرقت الشعب كله بفضلك وإحسانك فأنا علي دين مئة ألف أطمع في فضلك م هذا يكون أقرب للسداد عنك من لما تأتي وأن تسيء الظن لو جئت وقلت ا ن ا والله علي دين مع أني أدري أنك بخيل ولا يطلع منك ولا ريال وأن وجهك وجه جشف ظالم أنك أكلت أموال الناس كلها وأنك عيشتنا في فقر لكن خد سدت عني هل مئة ألف هل سيستجيب لك؟ ممكن ممكن ي ج ي ب لك؟, لك؟ والله يا أخي أنت متناطل لا, لا لا لا يمكن يتبت خلافها يعني هو أحسن ا ل ظ ن ا ل ح ي ن هو أحسن ا ل ظ ن ز ه الله خير لكن في الغالب أنه يقول لك ما دام هذا ظنك فيني زين؟ إذن خلاص من البداية مثل ما قال الله تعالى و ذ ل ك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم ن ا ل خ ا س ر فإن ي ص ب ر فالنار متولهم و ي س ت ع ت ب فما هم من المعتبين فهم أصلا لما وقال الله تعالى وظننتم ظن السوء وكنتم قوما ب و ر فأنت الأصل أنك تلقى الله تعالى وأنت حسن الظن به هذا الظن واجب أني أحسن الظن بالله هذا أمر واجب ما في نقاش الظن المحرم هو أني أسيء الظن بربي فأواحد فرضا بيت يقول في نفسه والله أنا ما أظن الله يوفقني ما أظن ا ن الله يعني يسر أموري في زواجي ما أظن ا ن الله يؤلف قلبي وقلبه يا أخي أحسن الظن بالله يا أخي الله كرمه واسع بعد ذ ك ن يقول أنه يجيش رضاً يا أ ن ي عاد أن إذا اخترته ويخرب أنا عاد ذنبك على جميع يفرض <تصفيق> أنك تسأل عنها قبل واحد ف ر ض ا بيبدأ في تجارة وجاء واستخار واستشار ثم قرر أن يبدأ فيها التجارة أحسن الظن بالله قل يا ربي أنا توكلت عليك وهي ت ج ا ر ه يا ربي حلال فياربي أنا أحسن الظن إن الله بإذن الله يعلم من صدقنيتي إني أريد المال لأنفق على نفسي وعلى أولادي وعلى والدي بإذن الله إن الله تعالى إذا وفقني وعطاني فلوس إني إن شاء الله أني سأشكر الله بها وأبني بها مسجد ك فتحسن الظن وتقبل و ا ن ت محسن الظن بالله انتبه لتقبل على شيء وأنت مسيء الظن أحسن الظن بربك فهو ا م ر واجب أحسن الظن بمغفرة و ر ح م ت ه هناك ظن جز. مثل مثلا لو تقول لي فلان جاء من السفر فأقول الله أظنه جاء من السفر تتوقع ولدك ينجح والله أخي الولد ما ذاكر زين أظنه لن ينجح م ث ا من درجاته يعني. مثلا من درجاته مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه في البخاري قال لابنته عائشة لما رأى زوجته حاملة ورأى بطنها كبيرا قال يا بنيتي وأشار إلى بطن مراته قال ا ن م ا هما أخواك ا و أختاك فالآن هو يظن ا ا ظ ن جائز يقول الله أظن أمك حامل بتوم يا أ م ا بتجيب ولدين أو تأتي ببيت. بابنتين فهذا ظ ن جائز ا و لو قلت مثلا والله ا ن ا أظن أن الفريق الفلاني بيفوز أظن ا ن السلعة هذه بينزل قيمتها ا و بتزداد أظن ا ن ه بيعطيك القيمة هذا ما ف ي ب ا س لكن الظن السيء أيضا بالناس هذا لا يجوز مثل مثلا لو قلت لي مثلا سامي قال لي والله فلان ا ن ا قدمت على وظيفة سبحان الله ما مش أوراقي فلما أقول لك مثلا والله ترى المسكين يا أخي ما عنده وظائف ما عنده رقم وظائف عندهم زحمة لم أحسن الظن قلتي هذاك أصلا ما يوظف إلا جماعته هذاك أصلا ما يحبك ولا يحب قبيلتك ولا يحب أهلك ولا يحب فأساءت الظن به هذا محرم بذكاء الواقع لا, لا لا ابحث عن ظن حسن يقول أبو أبو ذر رضي الله تعالى عنه التمس ل ا خ ي ك تسعة و ب ع ي ن عذرا ث م ا ي ن إلا و ا ح د فإن لم تجد منها عذرا يصلح فقل لعل له عذرا لا أعلمه هذا هو الأصل يا ا خ ي ترى الواحد إذا عاش مع الناس بحسن ظن وطيبة قلب يوفق وأول من يسعد هو ا ل و ا ح د لما تتعامل مع زوجها بحسن ظن واحد يتعامل مع امرأته بحسن ظن يتعامل مع ولاده يتعامل مع أصدقائه أما الذي يتعامل دائما بسوء ظن وسوء طوية وهذا خبيث وهذا يمكر ب ي وهذا يفعل كذا ا و ل ما سيتعذبه نفسه فهمت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه دائما حسن الظن بالآخرين مثال لما عراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة لم يقل لأصحابه ا ن يذهب لفتح مكة وهذا كان ي ف ع ل دائما كان إذا عراد عليه الصلاة والسلام أن يغزو بلدا يوري بغيرها يعني فرضا هو بيذهب إلى مكة م في جنوب المدينة فيسأل أصحابه يقول تجهزوا لقتال فيبدأ الصحابة يقولون يا ترى من سيغزو أين سيذهب ل ن ه يعلم مدينة فيها منافقون وفيها ناس ممكن أن يخرجوا ل الخبر فكان يقول لهم جه... تجهزوا لقتال ثم يسألهم يقول كيف الطريق إلى الشام في آبار في مياه إيش القبائل التي نمر بها على الشام فيظن الناس إيش أنه بيغزوا الشام. بيغزو الشام وهو في الحقيقة ا و ل ما يجهزوا يمشي مثلا ث ل ا ث أ كيلو شمال بعدين ينعطف بهم يمينا فأراد عليه الصلاة والسلام أن يغزوا مكة يفتح مكة فبدأ يسأل عن الشام وعن كذا واحد من الصحابة اسمه حاطم بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه كان ليس من أهل مكة لكن كان في مكة جماعته بعض ا و ل ا د ه وزوجته فكان خايف عليهم من كفار مكة فأراد أن يصنع معروفا لأهل مكة ل ي ح س ن ا إلى زوجته وأبنائه فأخذ ورقة وكتب من حاطم بن أبي بلتعة إلى من يراه من أهل مكة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجمع غزوا يعني أجمع أن يعمل غزوا وأظنه سيأتيكم ولا أظنكم تقوون على مقاتلته لكن خبر أعطيتكم إياه وأخذه وأعطاه لمرأة أ خ ذ ت ا ل م ر أ ة وذهبت به في الطريق إلى أهل مكة النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بذلك نبأه الوحي فنادى المقداد والزبير و ع ل ي رضي الله عنهم قال اذهبوا إلى روضة خاخ موطن معين روضة فيها يعني زرع إلى روضة خاخ فستجدون امرأة على بعير لها معها كتاب إلى أهل مكة أحضروا الكتاب ماذا الصحابة وصلوا روضة خاخ للمرأة تنتظر فيها ل ر و ض ة فجاء علي رضي الله تعالى ا ل ص ح ا ب ة قالوا أخرجي معك كتاب إلى أهل مكة عطينا الكتاب قالت ما معي كتاب ولا ن ز ل ي من البعير نزلت فتشوا الرحل فتشوا الحقيبة ف فت ما وجدوا شيئا فجاء علي رضي الله عنه إ ل ي قال اسمعي والله ا ن معك كتاب والله ما كذبنا ولا كذبنا نحن لا كذبنا عليك ندعي أن معك كتاب ولا, ولا كذبنا عليك ولا أن نبي صلى الله عليه وسلم كذب علينا نحن لا كذبنا ولا كذبنا والله لا تخرجنا ل ك ت ا ب أو لا ن ز ع ن ا الثياب ج ندور الكتاب حاطة في أبطها حاطة ملا ن ف ت ش تفسش داخلي فلما رأت منه الحزم قالت تنحوا عني ابعدوا شوي ف ت ن ح و فكشفت خمارها وأخرجت الكتابة من تحت شعرها في قوة التهريب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ف قوة التهريب فأخرجت الكتاب تفضل رجع بالكتاب ا ل ى النبي صلى الله عليه وسلم شوف هذا الموقف الآن وحسن ظن النبي عليه الصلاة والسلام جالس النبي عليه الصلاة والسلام معه الصحابة وحاطب رضي الله عنه موجود وعمار بالخطاب الصحابة جاء علي رضي الله عنه معه اعطى النبي عليه الصلاه والسلام الكتاب ولا ف ت ح ه ما فتحوه من امانتهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف يقرا ما يقدر ياخذ الكتاب ويقرا لوحده بعدين يقفله فلازم يعطيه احد يقرا واللي بيقرا بيقرا بصوت عالي فاخذ الصحابي الكتاب و ب د أ من حاطب ن ابي ب ل ت ع ا يلمن يرهمنا لمكه ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوا واظنه سيغزوكم هذه خيانه عظمه ط ل ع اسرار الدوله ا ل س ل ا م ي ه ف م ا ق الكتاب رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى حاطب قال ما هذا يا حاطب كيف يطلع أخبارنا ما هذا يا حاطب قال يا رسول الله لا تعجل علي لا تستعجل باتخاذ قرار لا تعجل علي يا رسول الله حاطب ق ى ن ه بشر يا أخي عنده مشاعر وعنده أحاسيس يفكر في زوجته وعياله وأهله قال يا رسول الله إن أصحابك من أهل مكة لهم أقا يحمون أهلهم في مكة أنت عمر عندك أعمامك وأخوالك يحمون أقاربك أنت يا أبا بكر عندك أبوك في مكة يحمي من بقي من أهلك أنت ي عثمان عندك أنت علي أنا ما عندي أحد إني كنت امرأة ملحقا بقريش أصلا لست قرشي أنا جئت وسكنت في مكة من خارجها كنت ملحقا بقريش فأردت أن أصطنع عندهم يدا يحمون بها قرابتي في مكة بس ولأعلم يا رسول الله ا ن الله سينصرك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقكم انتهينا أحسن الظنبه ما قال لا انت اكذب علينا ان تلعب لنا الرجل ا خ ط أ لكن نحسن الظنبه قال عمر يا رسول الله أفلا أضرب عنقه هذا منافق رسول الله يعني يطلع أسرارنا أضرب عنقه حتى يتأدب ولا واحد بكرا يتجرأ أن يخرج أسرار المسلمين ا ض ر ب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر لعل الله طلع على أهل بدر اللي قاتلوا في بدر فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم شوف يا أخي حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد عمل هذه ا ل ع م ل ه هل نحن يا أخي لما نتعامل مع ا ق و ا م ربما يكون أمامك الشخص ربما يكون سكيرا أو ربما يكون أحيانا سارقا أو ربما يكون هل نحن نحسن ن ح الظن به لذلك أحد السلف لما سرق ر د ا ء ه كان عليه رداء وضع في مكان فسرق فجاء إليه من جاء قال ادعو على سارقة فقال والله لا د ع عليه لعل له ا و ل ا د ا جياعا فأخذه ليبيعه ويطعمه شوف يا أخي طيبة لأنه يقول لو دعوت عليه إيش الفائدة لو قلت اللهم أهلكه إيش الفائدة أنا إيش استفت رجع ردائي ردائي راح خسرت شيء شي لكن تلقى عند الله لكن في ذلك كسبت شيئا وهو أن الله تعالى يأجرك ا ن ك ما ا خ ر ت بحقك ه ا يا ناصر طيب حين تقول حسن الظن طيب في الأول الحالية يعني ما نتكلم قبل نتكلم وضع الراهن آه. لما ج ي ك واحد وثقاه حسن الظن الطيب وعلنياته ويحسن الظن ف كل شيء راح يطلق عليه ن الإنسان هذا له قصح أو أنه مخفى و ا ن ه أي شيء صح و لا, لا. <تصفيق> شو ناصر في فرق بين السفاهة وبين حسن الظن ب ع م منطيب النية اللي فيه يعني كل مدى ح ا ل ليش رقوا ع ل ي س لا لا لا لا, ليس ليس لا, على لا, لا. يعني ف ر ض لو أنت ا ل ا ن وأنا جالس أنا حطيت الجوال بعدين جيت أنت وأخذت وأنا سكت عنك وقول حسن الظن لعله محتاج وسكت بعدين شوي أنت خدت مفتاح سيارتي وطلعت بعدين قول في نفسي لعل عنده أخ مريض بيذهب به للمستشفى وسكت <تصفيق> وبعدين في الليل ما أدري ل ل ا تصلوا بالشرطة قالوا والله سيارتك في واحد يفحط فيها وصدم وتركها وراح الأهلة بعدين قلت لعله وكان مسرعا ليونكذ أخاه و ث م بعدين ما أدري بكرة ل جيت وضربتني بعدين تركتك أنا وقلت لعله كان حمقان وضربت لا, لا لا لا لا نحن نقصد بحسن الظن ا ل ا تسيء الظن بالآخرين بحيث ا ن ك لا يجر كذلك ا ل ى عقوبتهم إذا كانوا اجتهدوا في أشياء زي حاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ب ا ى قتله ما الرجل بين يعني ا ن ت الآن فرضا لو يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قال دعوا الكتاب يدهبين قريش أحسن الظن بحاطم لا رجعوا الكتاب ا ن ت لو أخذت جوالي بقم بأخذه منك أمي تكلم أمك خلص مكرمة أمك ورجع جوال حسن لك زين لا أدبك الآن يا أنا لا يا جماعة لازم نفرق بين أمرين يعني لذلك حتى ترى هناك ا ش ي ا ء بينها ش ع ر ي بين الشجاعة والتهور شعرة وبين حسن الظن والسفاها شعرة لازم الواحد يعني يضبط نفسه في ذلك حسن الظن بالناس عدم ا س ا ء ة الظن لكن لا تنقلب المسألة ا ل ى مثل ما قال عمر رضي الله عنه ل س و بالخب ولا الخب ويخدع لا تنقلب ا ل ى س ف ا ه ا الناس يأخذون أموالك ويأخذون حلالك وكلش. وأنت بس تدر براسك كده ما تدري عن شيء لا لا لا لا يبقى ا ل و ح د ر ج ا ل م ع ل ش تحصل يا شيخ بعض الأحيان فعلا إذا أحد طلب الجوال مثلا في مستشفى و ل ا شيء واضح على الشخص هذا بعض الأحيان يكون مو محتاج قد س ي ا ظ ن ممكن بيأخذ جوالي على حسب القصص اللي أنا سمعتها آه. بيأخذ جوالي ب ي ن ح ا ش فبعض ا ح ي ا ن جوالي ما يتصل معلش جوالي استقبال معلش جوالي كذا م. فأنت تمس العذر لنفسك حتى ما تقع في موقف يعني تلوم نفسك فيه أنا هذا ما عندي فيه مشكلة ا ن ا أتكلم يا جماعة عن حسن الظن بأخطاء الآخرين يعني مثلا لو واحد جئت البيت مثلا ورأيت مثلا زوجتك ك ا س ر ا ل دولاب فرضا فجأت أنت قلت كان ليش تكسرين الدولاب ليش يعني لازم أشتري جديد فقالت لا ا ن ا قصدي كنت بغير مكانه حتى أجدد في الغرفة وانكسر لا تسئ الظن وتقول في نفسك لا هي ا ص ل ا من زمان تقول لي غير الدولاب <تصفيق> واليوم ق س ر ت ح ت ا أشتري لا أحسن ض ل ظ طيب أحسن ما لم يكون هناك ق ر ا ء لكن ما يعني الواحد أن يقومون الناس يلعبون بعقله واحد و الله ع د ن ي سيارتك لا تفضل السيارة عدتني جوالك و الله خ ذ الجوال ممكن بطاقتك أقدم بها على جوالك يلا خ ذ بطاقتي <تصفيق> لا أ س ا ل ل ي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العصات أي. يعني مثل تعامله مع الشخص الذي كان يشرب الخمر كان يجلده وكان يقول ا ن ه يحب الله ورسوله ك ا ن هو مضحك النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس أحسن. هذا نفتقده اليوم يعني الشخص الذي نعرف أن يشرب خمر م. هذا مستحيل بعض الناس يجيسمعه أصلا فضلا على أنه ي ض ح ك او. أنه أحسنت وشوف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كان اسمه عبد الله وكان جلدا قويا فكان يسمونه حمار مثل ما نسمي نحن اليوم صقر وذيب هم ق ا ل يسمون حمار يعني وكلب كان يسمون فالشاهد هذا الرجل كان أحيانا هو محب للنبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيم لدرجة ا ن ه ح ي ا ن ا يذهب للسوق فيرى مثلا عكة سمن ا و يرى رداء جميل ويقول يا أخي يالي هذا أخذ هدية للنبي صلى الله عليه وسلم لكن ما عندي فلوس فيقول لصاحب ا ل م ت ا ء اعطني هذا الرداء متعالخ ا ل ث ي خ ذ ا ل ا ء و ع ب ت النبي عليه س ل الباب ي ل ر س ه ذ ا ه د ه خ ذ ه ن ا ل ي ه و ل ا ل ه ي ه ك ا ف عليها ف ي خ ه د ه ش و ا ح د ا ن ي ا ق ف ر ا ء ق و ل ا ل ر رسول الله ا ل ث فيقول هذا يا رسول ا ل ع ط ي ه ثمنة قال ألم ت ه د ي ل ي احنا اتفقنا ه د ي ة فيقول يا رسول الله هو هدية لكن والله ما عندي قيمتها وقد أعجبني فهدية فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعطيه ثمنة يقولون فكان عبد الله هذا محبا للنبي عليه الصلاة والسلام في كل موطن لكنه مع ذلك كان يشرب الخمر يعطبه آخر الليل وكان رضي الله تعالى عنه يعني يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلت ثم يذهب فكان يغلبه الشيطان ويرجع مرة أخرى ك يشرب خمر فيجلد والنبي صلى الله عليه وسلم يجلده لكن يتألم ودي تتوب لكن فلم يقاطعه النبي صلى الله عليه وسلم أو ينفيه من المدينة ولم يكن يقول لا أقبل هداياك أنشرب خمر لأنه يعلم أن الرجل مؤمن محب للخير محب للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه يغلبه الشيطان ا ح ي ا ن ا فيشرب فلما جلد مرة وأخرج سبه أحد الصحابة قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتابه فقال النبي عليه الصلاة والسلام له لا تلعنه لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله لاحظ يقول لا تلعنه ل ا ن ه ليس التعامل مع شارب الخمر باللعن التعامل مع شارب الخمر بالنصيحة يا أخي أنت عندك كلام تريد تقوله الحق الرجل وأجلس معه وانصحه يا فنان الخمر حرام أسأل الله ي ت ب ا ر ك ليس الحل يا أخي مع شارب الخمر أن تلعنه وكذلك الإنسان لو واحد كذاب ليس الحل معه أن يقول الله يلعنك يا كذاب يا. ليس هذا الحل الحل أن أوفر هذا الكلام بدل ما أقول الله يلعنك أقول الله يهديك الله يصلحك ترى الكذب حرام لذلك إنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول حديث الصحيح يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته شف كيف كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان يبدأ وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن بعدين قال ولا تجسسوا ولا تحسسوا لأن الإنسان إذا ظن يبدأ يتجسس ت ر ى الآن أنا لما أظن مثلا أ ن فلان مثلا يشرب خمر فبدل ما أجي وأنصح من بعيد لا أبدأ أتجسس عليه وأتحسس إلا يشرب خمر ا ل ا ما يشرب أبراك بجواله وما جعلناك عليهم حفيظة يا أخي عندك نصيحة إذا ب ن ص ح ه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن سوء الظن يجر إلى ما بعده قال ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تدابروا ولا تهاجر وكونوا عباد الله إ خ و ا ن ا يريد منهم من النبي عليه الصلاه والسلام ان يصبح الانسان يعني جامع لقلبه مع الناس ناس في ح ي ن الوذر الدمج في واحد مثلا لابس بنطلون وجنز مثلاً م ث ل ا اون حليق ي ش بقى ايه عمي هذا داشر لا ما في خير في وتتفاجئ فيه تلقاه اول واحد يروح للمسجد كل الناس اللي مثل عليها ل و دين تلقاه احيان يصلي و ا ح ا ن ي لا هو شوف طبعا ا ح ن ا لما نظوا ظواهر الناس من الطبيعي أنك تحدد من خلال الظاهر طبيعة الإنسان خلنا واضحين يعني ا ن ا لما أرى شخصا قص قصة ا معينة مثلا حالك شعر من صفر ومخلي هذا أسود وفرضا ومعاها سيجارة وواقف ولبس فنيلة عليها صور سيئة ه وك... من الطبيعي أنه لن يقع في قلبك أن هذا تقي نقي ورع زاهد داعي طبيعي أن يقع في قلبك أن هذا مقصر لكن نحن لا نتكلم عن ما يقع في القلب نتكلم عن كيف تتعامل معه هل أتعامل معه بناء على أني أقول في نفسي هذا فيه على أقل 10% خ ي ع ن ت س ي ن في ا ل م ي سوء طيب لماذا ما ا س ت ث م ر هذا الخير اللي فيه وأبدأ أزيده الله يحفظك الله يوفقك ا ن ا أحب لك الخير والله يا أخي أنا أحيانا كون مثلا في المطار أو في مكان عام فيأتيني بعض الشباب ممن هذه هيئتهم الذين وصفتهم بعضهم أحيانا شعر طويل وحط يعني ربطة على الشعار وربما أحيانا يسلم عليه ولا يريد أن يقبلني يقول يا شيخ أنا رائحة دخان يا شيخ بس والله أنا أحبك في الله وأتابع برامجك فأعلم أن في قلبه ربما ي ع نسبة ي من الشر جعلته يقع في التدخين، يقع في لباس سيء، يقع، لكن أ ي ض ا عنده نسبة من الخير جعلته لما رأى داعية من الدعاة جاء يسلم عليه وانا أحبك في الله وانا أتابع برامجك، مع أنه يقدر أن يتابع غيرها، لكن نحن مطالبون أن نحسن الظن وأن نستثمر هذا الخير اللي فيه، هذا عبد الله بن عباس سبه رجل ي و م ا فقال له عبد الله بن عباس شو ف ي ا حسن الظن بالناس والمحبة الخير، قال عبد الله بن عباس أما ا ذ سببتني فإن ف ي ثلاث خصال، والله ما علمت من آية في كتاب الله علما إلا وددت لو أن كل الناس علموا منها ما أعلم ما و د عندي لوحدي و د كل الناس عندهم العلم ولا نزل الغيث في بلد إلا وددت أن الأرض كلها إلا فرحت لأهله بهذا الغيث وليس لي فيه سائمة ليس لأن ابلي ترعى هناك لا لكن أفرح الحمد لله الشمال جاهم مطر اللهم لك ر ح م الله يزيدهم مطر ثم قال ولا سمعت عن حاكم من حكام المسلمين يحكم بالعدل إلا فرحت له بذلك مع أني لن أتقاضى عنده واحد من السلف محمد بن سيرين يقول والله لقد قلت قبل قبل سنين كلمة الحمد لله ولا أزال ا س ت غ ف ر منها قيل له كيف؟ ليش يعني؟ ا ح د يقول الحمد لله ويستغفر فقال نعم وقع حريق في السوق فجاء رجل إلي وقال قد احترق السوق وسلم دكانك فقلت الحمد لله يقول ثم قلت في نفسي يعني أنا فرحت ان دكاني سلم ولا حزنت لكل ي ل هذه الدكاكين التي احترقت سري السقط قالوا كان مرة في قارب فمر بهم قارب آخر في النهر مر بهم قارب آخر فيه شباب يغنون ويرقصون ويضربون بآلات الزمر قال فقال له بعض من عنده قال يا شيخ ادعوا على هؤلاء العصات فقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة ف ق ا ل له سبحان الله الآن يضربون بدل ما يسبحون يهللون ويقرأون قرآن يضربون بالزمر والطرب ويزعجون الناس وتقول فرحهم قال ايسركم ان يهلكوا ام يسركم ان يتوب الله عليهم ويفرحون في الآخرة ف ن ش و ف يا أخي محبة الخير وطيبة القلب للناس نختم بسؤالك تبغى ولا نختم الحلقة لأن الوقت انتهى لا حصل الله يزيك <تصفيق> أسأل الله تعالى يجعلنا جميعا من يحسنون الظن بالناس وأن يجعلنا أيضا ممن يلقون الله تعالى وهم يحسنون الظن بربهم عز وجل أنتم م ي ض ا ل ى حباس الله يشمل ك م بهذا الدعاء و ن ج ع ل ن ا الله تعالى ممن يعني يحسنون الظن بالناس ويتعاملون معهم بحسن ظن وطيبة وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الكلام فعلا وأن تكون الرسالة وصلت واضحة إلى إخوتي وأخواتي إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته